فصار الجسم منه كالقضيب طيح القلب منه وجع الذنوب نحيل الجسم يشق بالنحيب ضرب جسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب. وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب قريح القلب من وجع الذنوب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 قلني عثرتي واستر عيوبي قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب فضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيبي فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أرى في الخلائق من مجيبي فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أرى في الخلا. طريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب فضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب وأنت تجيب من يدعك ربي وتكشف ضر عبدك يا حبيبي وأنت تجيب من يدعوك ربي وتكشف ضر عبدك يا حبيبي طريح القلب من وجع الذنوب بالنحيب أضر بجسمه سهر الأيان فصار الجسم منه كالقضيب وداءي باطن ولديك طب وملي مثل طبك يا طبيبي ومن لي مثل طبك يا طبيبي يريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب تضرر بجسمه سهر عليل فصا جسم منه كالقضيب قريح القلب قريح القلب قريح القلب, قريح القلب